أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم مع القراء عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله عبد الودود بن حنيف عبد الباري الثبيتي معاذ بن سام الدلال والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباصط عبد الصمد رحمه الله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 معدودة لا يقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ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 فَمَن كَانَ عَلَىٰ فِئَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ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 فَلا تَذَكَّود وَلَقَد أْرسَلنان حَن إلَ قَوْمِهِ إِ لَكُم نَّذير مُ بب أَلَّ تَعبدُ إَِّ اللههَ إِن أَخَافُ عَلَكُم معذاَابَ يَومِ أَليب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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَامْنَعُونِي مِنَ الْيَوْمِ هَٰذَا لِأُعَذِّبَكُمْ وَمَن تَعْصُوا مِنِّي فَأَخْشَوْا عَذَابًا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 اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 قُ نَحْمِل فيِي غَامِن كلُلٍّ زَووجَنِفْ نَيْنِ وَأَهْلَكَ إِللاا آمَن سَبَقَ لَيْهِ قَوْ وَمَن آمن وَمَا آمَنَ معَْهُ إِللاا قَلييب